اللهم نتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين في محكم كتابك العزيز قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله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 ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما اوجب والزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلاوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الأول وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله. الطيبين الطاهرين وعلى الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خيرك حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان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 في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن العظيم ربي عقولنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم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 اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفرقة إلى الاجتماع ومن البدعة إلى السنة ومن الفقر إلى الغنى، ومن جميع الشرور كلها إلى أنواع الخيور كلها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعله شفيعا لنا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 ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم واهدهم سُبُول السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمَّها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة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 اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماءٍ مسكوب يا غفور يا ودود يا فعال لما يريد يا ذا العرش المجيد اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا, يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغين وصحة لا تلهين وأغننا اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد الرسول الله وتوفنا وان تروب عنا غير غضبان وجعل لمن ينادى غدا في الاخره كلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه الى هنا قد حضرنا ختم كتابك وانخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا إلهنا يا ربنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا إله غيرك فاللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا عظيم المن يا كريم الصف. يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من ستر القبيح وأظهر الحسن يا سامع كل نجوى ويا دافع كل بلوى نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأعماننا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحبناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو وعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وعفو عنا اللهم إنك عفو كريم <تصفيق> تحب العفو تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا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 يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار اللهم اجعلنا ممن شملتهم بالعتق من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم اصلح أحوالهم اللهم ارفع ارفع الفقرة والجوع والأمراض عن أمة منبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة ياد الفضل والعطاء والمنة اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزقهم وعافهم واعف عنهم وتولى أمرهم يا ذا الجلال والإكرام يا أجود الأجودين ليس لنا رب سواك فيرجى وليس لنا إله غيرك فيدعى بمن نلتجئ وأنت العليم القادر أَمْ بِمَنَّ نَسْتَنْصِرُ وَأَمْتَى الْقَوِيُّ النَّاصِرُ إِلَهَنَا عَزَّجَارُكُ وَجَلَّثَنَاؤُكُ وَتَقَدَّسَةَ أَسْمَاؤُكُ اللهم انصُر إخواننا في فلسطين اللهم انصُرهم على اليهود الغاصِبين الصهاينة المُعتَدين المُحتَلِّين اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم كل إخواننا في بلاد الشام اللهم أنصرهم على الطغاة الظالمين يا رب العالمين اللهم إنهم حفاة فحملهم وجيعون فأطعمهم وعورات فكسهم ومظلومون فانصروهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح حال إخواننا في اليمن اللهم ارزقهم الالتفاف حول الشرعية اللهم عليك بالفئة الباغية اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم يا وهاب نسألك أن تقينا شر غوائل الإرهاب ومن موله ودعمه يا هذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ المسلمين من الحزبية والعصبية والعنصرية والطائفية يا هذا الجلال والإكرام، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يا هذا الجلال والإكرام، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وارزقهم الوسطية والاعتدال، واحفظهم. من الغلو والجفاء والتحرر والانحلال يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ نساء المسلمين اللهم احفظ فتياتنا وزينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم مؤسس هذه البلاد اللهم اغفر له وارحم اللهم انزل على قبره شاني بالرحمات اللهم اجزه عن هذه البلاد خير الجزاء اياد الجلال والإكرام وارحم من بعده ابناء ان تعاقبوا على ملك هذه البلاد ووفق امامنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان لما تحب وترضى يا ديان يا منان اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا وعملاً رشيدا ورأياً سديدا وفعلاً حميدا اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجه خيراً على ما قدم للإسلام والمسلمين واجعله في موازين أعماله الصالحة يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان إلى ما تحبه وترضاه اللهم وفقه للرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة فيما فيه خدمة الإسلام والمسلمين وصلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم وفق أميرنا أمير البلد الحرام ونائبه لكل خير واجدهم على ما قتلهم دم خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام يا رب العالمين اللهم احفظنا من قنوات التضليل والفتنة ومواقع الشائعات المغرضة والأراجي في الكاذبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم سخر اتقانة والإعلام لخدمة الإسلام اللهم وفق الإعلاميين لنصرة قضايا الإسلام والمسلمين اللهم كل إخواننا في بورما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 يا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت تقبل منا أجمعين اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرق معصومة ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبّل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلنيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا اللهم تقبل منا أجمعين صيامنا وقيامنا وأعمالنا واجعلها خالصة لوجهك اللهم اجعلها لوجهك خالصة اللهم اجعلها على هدي نبيك صائبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعذنا من الرياء والسمعة اللهم وفق رجال أمينا اللهم وفق رجال أمينا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم سدد رميهم ورأيهم وتقبل شهداءهم وعافى جرحاهم وشفى مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم كن لجميع من عمل في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك اللهم ضاعف لنا الأجور والمثوبة يا حي يا قيوم وأعدنا في هذا المكان المبارك سنين متعاقبة ونحن في خير وعافية وبلادنا في أمن وأمان يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين حائزة على الخيرات سالمة من الشرور والآبات اللهم رد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها وحضرها وسمعها وشاهدها يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين اللهم إنك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.